Bismillahir ir Rahim Hamīm 'Ainsīn Qāf Kazālika yūḥī ilayka ilal ladhīna min qablik Allāhu al-'Azīzul 109. وكاد السماوات يتفطرن من فوقهن 110. والملائكة يسبحون بهمد ربهم 111. ويستغفرون لمن في الأرض 112. ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من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 يظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام يتخذون من دونيه اولياء فالله هو الولي وهو رحيم الموت وهو على كل شيء قدير وان اختلفتم في شيء فحكمه الى الله ذالكم الله ربي عليه توكلت والىه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء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 الذي اوحينا اليك وما عصى نبيهم اراهيم وموسى وعيسى ان انقيموا الدين ولا ما تدعوهم الله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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ مِن كِتٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ أَلَا۠ اللّٰهُ رَبُّنَا وربكم لنا لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والى المصير والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب لهم حجه داحضه حجه داحضه عند رب وعليهم وضر ولهم عذاب شَدِيدٌ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ إِنْ تَسْتَجِيبُوا لِمَنْ آمَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا يَشْفِقُونَ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 وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِي مِنها وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ أَم لَّمْ يُشْرَكْ بِاللَّهِ شَرِكًا وَلَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا يَئِذِنُ بِهِ إِلَّا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقعوا بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشعل الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ 10 A miogysv daugaisnė į mūsų rrowėti, kurie ir kurie sumai sa organizationaltų piršių. Irrėtau Lakelausė. Irrėt реagiai į tlausiku. وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما صابكم من مصيبة فبما كسبت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 124. يسكر الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 125. أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير 126. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من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 اسْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ يَنْتَصِرُونَ وَعَذَابٌ سَيِّئٌ إِن سَيئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ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 يَقُولُونَ هَلِ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ aalimin fi adhabin muqim wama kana lahum min awliyan yanṣurūnahum yanṣurūnahum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 usibuhum say'atu bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur lillahi mulkus samawati wal ardi yaqnuqu ma yasha جَعَلَ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلا وحيا, إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ عَلِي حَكِيم وَجَزَاءَنكَ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مِنْ كِتَابٍ وَلِلْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وإن kela tanzī ilā ṣirāṭin mustaqīm ṣirāṭillāhi alladhīna anau mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ